Book 2 36. Sitta tun wefeleatun. Sitta wehletun. Ühistransport. El mua salatula hammatul karib. El mua salat a laamma el karib. Kus asub bussi peatus? Aina maukiful baas, alhaafila? Aina maukiful baas? Milline buss sõidab kesklinna? Aiu baasin, allavi jävheb ila võstil medina? Aii bas allavi jävheb ila võstil medina? Millise liiniga peaksin sõitma? Aiu khat, allavi jämbagi an-ahud? أي خط الذي يجب أن آخذه؟ كسمو بان هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباس في السفر؟ كوسما يمبريستوما بان أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباس؟ Mis maksab pilet? Bikem tevkirat safar. Bikem titkeret a safar? Mitu peatust on kesklinnani. Kem adadu mahatat tawakuf, hatta wasat medina? Kem adad el mahatat el tawakov, hatta wustel medina. Te peate siin väljuma. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. Te peate tagond ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. Järgmine metrorong tuleb viie minuti pärast. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. يارك من الترام تولب التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. يارك من البوس تولب 15 دقيقة بأرست. الباص التالي دقيقة. الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقائق. ملا الله مترو رونج. متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ ملا الله في معنى ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ Millal läheb viimane puss? Mata jüsaafiru äkhirabas? Mata jüsaafir äkhirbaas? Kas teil on pilet? Hel maaga tathkirat safar? Hel maaga tathkerat safar? Pilet, ei, mul ei ole. La, la južadu safar? لا ما معي سيست بياتد ترحي عليك أن تدفع غرامه اذا عليك ان تدفع غرامه